انه الحق من ربنا انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم نورتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومن ما رزقناهوم يوثقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نسعل الجاهلين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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يَجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقِ مِن لَّدُنَّا رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى